إذا الشمس ك و ر ت وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال س ي ر ت وإذا العشار عطلت، وإذا ا ل و ح و ش حشرت، وإذا البحار سدجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا المواد سئلت بأيذا بقتلت. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخُنّس الجوار ا ل ك ُ ن ّ س والليل إذا عس عس، والصباح إذا تنفس، إن نه لقول رسول كريم.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 ما شاء منكم أي يستقيم وما تشاءون إلا أيشاء الله رب العالمين.